يا أيها الإنسان إنك كابح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وَيَمُطُّ طَالِبٌ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا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 طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسددون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يومون فبشرهم